بوك تو اخت ان فيفتخ ثمانية الجسم اجزاء الجسم اك تيكن رجلا ارسم رجلا. erste die kop. الراس اولا. الراس اولا. de man draa een الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. mens kan niet die haare الشعر لا يراه احد. Al-shar, la-yara-hu a-had Men's kan-ni di-wara-sini Al-uzunan, la-yara-hu-ma a-had-hun a-had-hun Al-adhnan, la-yara-hu-ma a-had-hun Men's kan-ni di-ragh-sini a a-had-hun لا يراه أحد ايضا اك تيكن دي العينين والفم الرجل يرقص ويضحك الرجل يرقص ويضحك Die man het lang niees‘ regjo laho in van taweel El rijool laho inf tael Hydra is stok in sy aan Ho jemide hi asan Ho jemol bi asan Hy dra ookk is <laughs> skaaf om sy nek هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق dit is winter en dis koud al fasl shitaa wal jaw barid al fasl die arms is gespierd الذراعان قويتان الذراعان قبطان دي بينه اس اوك جسبير الساقان ايضا قويتان الساقان ايضا قبطان دي مان اس فان الرجل مصنوع من الثلج الرجل مصنوع من الفلج هيدراني أبرك أوف إياسني هو لا يرتدي بانطلوناً، بنطالا ولا معطفاً هو لا يرتدي بانطلوناً ولا معطفاً مار دي منفريسني لكن الرجل غير بردان لكن الرجل لا غير بردان هي هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج